الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم, لكم, هذه يقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سنقف في هذه الحلقة مع جانب من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم المشرقة المضيئة سنتحدث في هذه الحلقة عن جوهر رسالته سنتحدث عن رحمته صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سنقف على جوانب هذه الرحمة بالعالمين حتى بأعدائه فبما رحمته من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لمفضوا من حولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهو رحمة للكفار بدعوته وبرسالته وبإنقاذهم من الضلال وبالمؤمنين رؤوف الرحيم أيضا بأتباعه الذين ستنالهم شفاعته. النبي عليه الصلاة والسلام أرسى دعائم الرحمة وأقام أركانها وبنيانها والذي يلحظ حياته صلى الله عليه وسلم يجد هذا الخلق الإنساني الرفيع الذي يدل على رقة الطبع وعلى نقاء النفس وصفاء الضمير فقد كان إنسانيا تجري مدامعه يتأثر ويتألم للناس يكفي محمدا فخرا أنه خلص أمة ذليلة دموية من مخالب شياطين العادات الذميمة وفتح على وجوههم طريق الرقي والتقدم وأن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ليف تولستوي الأديب العالمي رحمته صلى الله عليه وسلم تتجلى مظاهره أولى في أنه حث وحض عليها ألم يقل ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من جاء بقيم الراحمون يرحمهم الرحمن من جاء بقيمة من لا يرحم لا يرحم من جاء بقيمة وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة دعا إلى الرحمة وأمر الناس ان يرحم بعضهم بعضا وجسد الرحمة في مسيرة حياته وهذه نماذجها دخلت امرأة النار في هره سبحان الله حتى الحيوان نالته هذه الرحمة العظيمة دخلت امرأة النار في هرة حبستها ولا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض شكى إليه بعير قال أين صاحب هذا البعير قال إنه شكى إلي أنك تجيعه هذه البهائم اركبوها صالحة ورعوها صالحة إذا ذبح أحدكم ذبيحته فليحيط سفرته وليرح ذبيحته وليخفي عنها السكين أتريد أن تقتلها مرتين يا سلام رحمة عجيبة رحمته بالكفار لما علم أصحاب الجهاد علمهم القيم والأخلاق انطلقوا بسم الله واغزوهم بسم الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا راهبا في صومعة ولا طفلا رذيعة ولا امرأة ولا تقطعوا شجرة ولا تحرقوا نخلا ولا تهدموا بناء وأحسنوا رواه أبو داود في السنن لما قال له ملك الجبال لو شئت اطبقت عليهم الأخشبين على أهل مكة الكفار أعداؤه في تلك اللحظة قال أسى الله أن يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا رحمة للكفار شرائعه وأخلاقه وقيمه ودعوته للناس جميعا فعلا قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا الرحمة المهدا نعم هو رحمة الله للناس الرحمة جوهر دعوته وأساس رسالته وهي أعظم قيمة في دينه وهديه وحياته صلى الله عليه وسلم رحمته شاملة لما أسر أبو العاص ابن الربيع ختنه بلغتنا نسيبه يعني صهره المزوج بته أرسلت إليه زينب عقد خديجة فداء له فرق قلبه وبكى تذكر حليمة السعدية الشيماء أخته لجرعة لبن رضعها من ثدي حليمة فرش لها رداءه واجلسها على الأرض عجيب رحمة عجيبه بكى لموت ولده ولما سئل من ذلك قال إنما هي رحمة أوداعها الله في قلوب بني آدم رحمته بالأطفال رحمته بالمرأة التي بكى طفلها قال خفف الصلاة لاجل أن تجزع أم الطفل على طفلها رحمته بالأطفال يرتحله الحسن ابن علي وهو في الصلاة فيقول ما أحببت أن أخطأ عليه لعبه أراد أن يتم نهمته من اللعب سبحان الله والله أنا أمتي الكفار اللي بيعادوا يسمعوا الكلام ده ويعرفوا هذه الرحمة عادوه عادوه لأنهم لم يعرفوه أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون فعلا الإنسان عدو ما يجهل رحمة عجيبة الرحمة في كل كلمة في كل خطوة وأعظم الرحمة ما يراه الناس قسوة هو رحمه إقامة الحدود رحمة ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب رحمة حتى إذا ضرب وجاهد في سبيل الله رحمة لأي أن يزيل الظلام ويحل النور وهذه هي الرحمه رحمة تملا الكون تملا الآفاق لا ينكرها الا جاحد رحمة عظيمه يلاعب الحسن يضع الحسن فوق رجليه يعني يجيب الحسن يوقفه كره الحسن الشمال فوق يمين رسول الله بفوقه وكرعه اليمين فوق شمال رسول ويمسك بيده ويرفع برقعينه يرفع قرعينه فوق رسول يعني يعمل له يقولشنو يقول له شنو حزقه ترقه عين بقه حزقه معنا حازق ترقى معنا انا برفعك يعني برقيك ترقى من الترقية عين بقه البقه طائر عيون صغار يلاعب ولده ويمازحه رحمه عجيبه المطلوب منا أن نتراحم لنجسد حياة النبي عليه الصلاه والسلام في حياتنا اكلمكم بصراحه بلدنا فيها طبقيه وهذه الطبقيه لن تنتهي إلا بالتراحم ما تقول لي انا بحب رسول الله مجاره جعان ما تقول لي أنا بحب رسالة ومعن شايف الناس تعبانين وما ترحمهم ولا بقلبك يا خي ربنا قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحضه مش قال ما يأكل ممكن تقول لي والله أنا مفلس ما بقدر أكل الناس قال لك ولا يحض كان ما كلمت الناس قلت له أكل المساكين أنت مكذب بالدين كيف ننتمي إلى نبي عظيم كهذه العظمة ونحن لا نعيش التراحم ولا سيما ونحن في شهر الرحمة ثانيا علينا أن ننقل للعالمين رحمته وأن نعلم غيرنا رحمته صلى الله عليه وسلم وأن نوصل رسالته الرحيمة للناس كافة محمد المبعوث للناس رحمة يشيد ما أهوى الضلال ويصلحه لئن سبحت صم الجبال مجيبة لداود أولان الحديد المصفح فإن الصخور الصم لانت بكفه وإن الحصى في كفه ليسبح بذلك نجسد السيرة والحياة النبوية ونجعلها ممتدة ونكون امتدادا قيميا وامتدادا حقيقيا لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم